بأن هذا القرآن هدى للمتقين ويفهم من مفهوم الآية أعني مفهوم المخالفة المعروفة بدليل الخطاب أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم وصرح بهذا المفهوم في آيات أخر كقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى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 ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا و الايه ومعلوم ان المراد بالهدى في هذه الايه الهدى الخاص الذي هو التفضيل بالتوفيق الى دين الحق للهدى العام الذي هو ايضاح الحق قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون عبر في هذه الآية الكريمة بمن التبعضية التي على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله لا كله ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه والذي ينبغي إمساكه ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الذي ينبغي إنفاقه هو الزائد على الحاجة وسد الخلة التي لا بد منها وذلك كقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو والمراد بالعفو الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح التفسيرات وهو مذهب الجمهور ومنه قوله تعالى حتى عفو أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم وقال بعض العلماء العفو نقيض الجهد وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع ومنه قول الشاعر خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضبوا وهذا القول راجح إلى ما ذكرنا وبقية الأقوال ضعيفة وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البست فنهاه عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ونهاه عن الإسراف بقوله ولا تبسطها كل البست فيتعين الوسط بين الأمرين كما بينه بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فيجب على المنفق أن يفرق بين الجود والتبذير وبين البخل والاقتصاد فالجود غير التبذير والاقتصاد غير البخل فالمنع في محل الإعطاء مذموم وقد نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك والإعطاء في محل المنع مذموم ايضا وقد نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تبسطها كل البسط وقد قال الشاعر لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما فإنها فلتات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما وقد بين تعالى في مواضع أخر أن الإنفاق المحمود لا يكون كذلك إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضي الله كقوله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية وصرح بأن الإنفاق فيما لا يرضي الله حسرة على صاحبه في قوله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة الآية وقد قال الشاعر إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع فإن قيل هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية مع أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقوا وذلك في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فالظاهر في الجواب والله تعالى أعلم هو ما ذكره بعض العلماء من أن لكل مقام مقالا ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعا وذلك كما إذا كانت على المنفق نفقات واجبة كنفقة الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض. لقوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ماله ويرجع إلى الناس يسألهم ما لهم فلا يجوز له ذلك والإثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال وأما على القول بأن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون يعني به الزكاة فالأمر واضح والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة الآية لا يخفى أن الواو في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم محتملة في الحرفين أن تكون عاطفة على ما قبلها وأن تكون استئنافية ولم يبين ذلك هنا ولكن بين في موضع آخر أن قوله وعلى سمعهم معطوف على قوله على قلوبهم وأن قوله وعلى أبصارهم استئناف والجار والمجرور خبر المبتدا الذي هو غشاوة وسوغ الابتداء بالنكره فيه اعتمادها على الجار والمجرور قبلها ولذلك يجب تقديم هذا الخبر لأنه هو الذي سوغ الابتداء بالمبتدا كما عقده في الخلاصة بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع وأن الغشاوة على الأبصار وذلك في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة والختم هو الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل فيه خارج عنه والغشاوة الغطاء على العين يمنعها من الرؤية ومنه قول الحارث بن خالد بن العاص هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها وعلى قراءة من نصب غشاوة فهي منصوبة بفعل محذوف أي وجعل على أبصارهم غشاوة كما في سورة الجاثية وهو كقوله علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها وقول الآخر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا وقول الآخر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون كما هو معروف في النحو وأجاز بعضهم كونه معطوفا على محل المجرور فإن قيل قد يكون الطبع على الأبصار أيضا كما في قوله تعالى في سورة النحل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم الآية فالجواب أن الطبع على الأبصار المذكور في آية النحل هو الغشاوة المذكورة في سورة البقرة والجاذية والعلم عند الله تعالى نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته